لا تغطوا عنا أستقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري قوله بماء أي موضع ننزل فيه وقوله الركبان جمع راكب والمراد العير التي عليها متاع للبيع وقوله ذلك الكلام أي الذي ينقلونه من قرآن وغيره وقوله يغرى أي يلصق بالغراء وقوله تلوم تنتظر وقوله وبدر أي سبق وقوله بردة أي كساء مخطط وقوله أست عجز وقوله قميصا القميص ثوب مخيط بكمين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء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 Allah akbar, een akbar, een akbar. Aan AN LA kant van de dag van de dag van de dag van Aan anna ene kant van de andere kant الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة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 وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء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 إنك أنت العزيز الحكيم، اللهم فارق الاصبح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا بفضلك عمن سواك يا مقلب القلوب.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 اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت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 لا إله إلا الله استو سد الخلل واعتدلوا الله اكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 Anaysallahu biahkamil hakimin Allahu akbar Allahu akbar Sami'allahu liman hamida Rabbana wa laka alhamd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 Allahu akbar. Allahu akbar. Samig Allah li-man Rabbana wa laka alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar.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 الله اكبر الله اكبر Allah Allahu akbar Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام ومما ورد في صيام النفل الترغيب في صيام ستة أيام من شوال فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أخرجه مسلم وحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى تشكيك من شكك في ثبوته وفيه هذه الفضيلة العظيمة ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يأتي بها المسلم متتابعة متوالية بل لو صامها متفرقة في أوله أو وسطه أو آخره فلا بأس إذ المهم أن يقع صيام هذه الأيام في شهر شوال وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فالسنة ثلاثمائة وستون يوماً فصيام رمضان يعدل ثلاثمائة يوم لأن الحسنة بعشر أمثالها وصيام ست من شوال يعدل ستين يوما لأن الحسنة بعشر أمثالها ومما ورد في صيام النفل صيام عشر ذي الحجة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري والترمذي واللفظ له وهذا الحديث عام في فضل العمل الصالح عموما في العشر الأول من شهر ذي الحجة ومن جملة العمل الصالح الذي يندب إلى فعله في هذه العشر الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فمن جملة العمل الصالح الصيام ومن الأحاديث الجامعة لصيام النفل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك؟ قال وسئل عن صيام يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود قال وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه قال فقال فصوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقيه قال وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية أخرجه مسلم جمع هذا الحديث العظيم حديث أبي قتادة رضي الله عنه فضل صيام يوم عاشوراء وفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفضل صيام يوم عرفة وفضل صيام يوم الاثنين وغيرها من الفضائل المتعلقة بالصيام قوله فقال عمر